أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه الله بعنوان. فأم الزبد فيذهب جفا ما دنسوا لحمانا لو طوَّقته الضرام خثالة البغي صالت فأين عند الحواس نسوب بأن أبات. نعلن عن تشكيل فيلق الصديق لقتال كل مرتد وزنديق وعليه نعلن عن غزوة تنتهي في العشرين من شهر محرم باسم الشهداء أبي عمر الكردي. وهذه الغزوة قوامها المتفجرات وعمارها العبوات والمفخخات وهدفها العملاء من اهل الردة والصحوان من جماجم سقنا خليلات كسرى بالصوت فوقا فتفتق المحتل الى حيله بها الصفو يختل فجاءوا بكذبه عجيبه ان المجاهدين اتوا من بلاد غريبه وكان الامريكان من عشائر الدليل تستغلت المظالم حتى الأراضي ولم لا وهم الذين قالوا العراق لكل العراقيين وثروته ملك لكل العراقيين نعم لكل العراقيين ولو كان من عبدة الشيطان الايزيدية أو الصابئة المندائية كل عندهم سواسية في الحقوق لما الفجر قادم فحطموا راس باغ وهل من قصم ظهر الروافض المجوس من جيش المهدي وعصابة غدر عميل للفرس وإن أبيتم إلا الكرب، فيعني هذا أن جيش المهدي وعصابة غدر عراقيون أحرار وليسوا عملاء الإيران ولذا وجدناهم بعد عمان والرياض عند عراب الصهيونية في المنطقة مبارك وجنبا الى جنب مره اخرى مع جيش المهدي <تصفيق> اخطفوا معلوما من الدين بالضروره الا وهو جهاد الطلب فقالوا في برنامجهم السياسي المشؤوم ان من اهدافهم اقامه علاقات حسنه مع دول العالم مبنيه على المصالح المشتركه فهل ردة الأمس واليوم هي بسبب الأخطاء وإن كنا نقر بأننا ذو خطأ وأهل له فهل أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أم أن رؤوس وعشائر صحوات اليوم هم أسلموا عقيلة وأحسن طريقة وأقوى إيمانا من رؤوس وعشائر الأمس سبحانك هذا مهتان عظيم إن ذود نحن الذين ان اثر الترويج للشبهات شديد على كثير من ضعاف النفوس فقد يصمد المرء في المعارك والحروب وامام زبانية السجون والمعتقلات ولا يصمد اذا روجت امامه شبهات فلبسر ثوب الناصحين العارفين ساموا رسول أهل العزاء نحن الذين بنينا حصوننا من جماج سقنا حليلات كسرى بالصوت ثوق الغناء رسولنا من صنعنا بنا تمجد أكارم رسولنا شمس حق قضاء وجه العوالم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعليه أحب أن أقف وقفات أولا وقفة تحية وشكر وتقدير إلى عشائرنا الطيبين فهم بحق ذروه العشائر لم يدرك المادح حصر فضائلهم ولم يقف العائم في بحر مكارمهم على ساحلهم فهم بصدق من أكرم الناس عمادا وأنقاهم اخوالا وأجدادا وأصحهم في ذكر المكارم إسنادا الأشجع لدى القراع وأطولهم في طلب العلياء باع فهم السابقون في المجد والمدركون في الحمد ولو لم يكن إلا إكرام ضيفهم الطارق لكفاهم هذا المجد الخارق أحاطوا أبناءهم المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم حتى قهروا عدوهم وردوا كيدهم وسئموا الوقيعة بينهم فتفتق ذهن المحتل إلى حيلة بها الصف يختل فجاءوا بكذبة عجيبة أن المجاهدين أتوا من بلاد غريبه. وكأن الأمريكان من عشائر الدليم وللأسف روج لكذبتهم بعض افراخ العلمانية فقعدوا ونظروا لأكاذبهم ورفعوا رايتهم العمية باسم القومية والوطنية وهو عين ما جاء في دستور الدوله المجوسية فجعلوا ثروات العراق وخاصة المائية منها والنفطية ملكا لمن يحمل الجنسية العراقية فماذا لو هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادنا وهو بالفعل صلى الله عليه وسلم هاجر إلى أرض غير أرضه وحل بدار غير داره فهل تحل له ولأصحابه تلك الثروة على مبدأ القوم لا أما ان يكون له صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين من بعده الإمارة والسيادة فدون ذلك خرط القتاز ولم لا وهم الذين قالوا العراق لكل العراقيين وثروته ملك لكل العراقيين نعم لكل العراقيين ولو كان من عبده الشيطان الآيزيدية أو الصابئة المندائية كل عندهم سواسية في الحقوق سواء كان مسلما سنيا أو رافضيا مجوسيا ولا يهم ايعبد هذا العراقي ربنا المجيد أو شيطانا مريدا فحقه محفوظ أيها الموحدون إن عقيدتنا أن المسلم أخونا ولو كان آسيويا في فلبينيا وإن عابد الشيطان عدونا ولو كان عراقيا يقينا. ومع هذا فالمهاجرون اليوم في بلاد الرافدين زهدوا في الدنيا وسارعوا إلى لقاء ربهم بعدما ضحوا بأموالهم ودمائهم تارة بالعمليات الاستشهادية وتارة يقذفون أنفسهم في نحور العدو حتى لم يبق منهم اليوم في عراقنا الحبيب إلا مئتا مهاجر وأمير القاعدة المهاجر أعلن وعلى الملأ بيعته وسمعه وطاعته للعبد الفقير وحل التنظيم رسميا لصالح دولة الإسلام دولة العراق الإسلامية فهم اليوم جنودها الأوفياء وفرسانها الأشداء فما بال القوم ما زالوا يطبلون أن جنود الدولة وافدون ويكذبون عليكم حتى صدقتموهم وأنتم ترون باعينكم أنهم ابناؤكم وبنوا ابنائكم ونعلم يقينا أن الكفر بجميع ملله يفرح ويهلل عاد التنظيم وسائر التنظيمات المباركة المكونه لدولة الإسلام إلى أسمائهم واختفى اسم الدولة وهذا ما صرح به عملاؤهم وكذبة أخرى روجوا لها أنهم وافدون فرس وأقول بالله عليكم ألا تعلمون أنه يوم أن جاء الحكيم بخيله ورجله كأنه فرعون يوم الزينة فتقدم إليه أكبر المهاجرين سنا وأقدمهم جهادا وأقربهم إلى الأمير نسبا فهو عمه وأبو زوجته رحمها الله البطل الكرار أبو أسيد فقال أنا له بعون الله وفجر نفسه في موكب عدو الله فقطعه والعشرات من كبار فيلقه بالله يا قوم هل من فعل هذا ومن أمره كانوا عملاء للفرس فأين عقولكم وهل من قصم ظهر الروافض المجوس من جيش المهدي وعصابة غدر عميل للفرس وإن أبيتم إلا الكذب فيعني هذا أن جيش المهدي وعصابه غدر عراقيون أحرار وليسوا عملاء الإيران فعلنا هذا بينما وقفت معظم الفصائل السلفية منها والوطنية وقفة المتفرج بل والطاعن فينا وبكل وسيلة وفجأة صاروهم من يقاتل الفرس والدولة وجنودها عملاء محاولين ترويج كذبتهم بكل وسيلة إعلامية وهم أنفسهم اليوم الذين يريدون توطين الفرس المجوس وعبده الشيطان والصلبان في ديار الإسلام بعدما أملوا بالحكم ولذا وجدناهم بعد عمان والرياض عند عراب الصهيونية في المنطقة مبارك وجنبا إلى جنب مرة أخرى مع جيش المهدي وإن يك كادني ظلما عدو فعند البحث ينكشف الغطاء ألم تر أن بالآفاق منا جماج محش اقبرها الوفاء فقالوا في برنامجهم السياسي إن من أهدافهم إعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وتأمين الحماية اللازمة لهم انتهى وهذا إطلاق يلزم منه إعادة المهجرين الايزيديه عبده الشيطان إلى مدينة الموصل ومن قتل منهم في زمن الحرب ثأرا لأعراضنا يتم دفع ديته وأضعاف أضعاف ذلك تعويضا معنويا وليس ذلك فحسب بل من يتعرض لهم يقاتل ويباح دمه ولو كان مجاهدا قائما بأمر الله فحسبنا الله ونعم الوكيل وإمعانا بالخيانة أسقطوا معلوما من الدين بالضرورة ألا وهو جهاد الطلب فقالوا في برنامجهم السياسي المشؤوم إن من أهدافهم إقامة علاقات حسنة مع دول العالم مبنية على المصالح المشتركة انتهى وجهاد الطلب هو قصد الكفار المرتدين بالغزو في عقدارهم إعلاء لكلمة الله وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال الشوكاني في السيل الجرار أما غزو الكفار ومناجزه أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية وما ورد في موادعتهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. حتى أنهم خالفوا شيخهم سلمان العودة، منتقدا مذهب العلمانية والشيوعيه حيث قال: وصارت موالاة الكافرين نوعا من بناء العلاقات الطبيعية مع الدول العظمى وتبادل المصالح والمنافع والخبرات، إلى قوله. وصار ترك الجهاد التزاما بمواثيق الامم المتحدة وحرصا على حسن الجوار والعلاقات الطيبة مع الدول انتهى الوقفة الثانية قال تعالى اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اعلموا يا عباد الله أن المحتل الأمريكي بعد أن احتل أرضنا وهتك عرضنا وأخذ أموالنا صار جهاده فرض عين على كل مسلم بإجماع علماء الأمة بل صرح السادة الشافعية وغيرهم كما في روضة الطالبين أنه لو نزل الكفار على خراب أو جبل في دار الإسلام بعيدا عن الأوطان والبلدان صار جهاده فرض عين فكيف وقد سبى بغداد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب اجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقال ومن عجد عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله وعليه فينبغي على كل من يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يجاهد هؤلاء الكفار باليد واللسان والمال وعلى حسب قدرته ويجب على القعدة لعذر أن يخلف الغزاة في أهديهم وأموالهم كما صرح أهل العلم فكل قادر لا يجاهد فهو آثم آثم بإجماع علماء الأمة وليعلم اهلنا الكرام ان علماء المله قد افتوا بكفر وردة كل من عاون هؤلاء باي نوع كان قل او كثر وتحت اي ذريعه كانت قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قال القرطبي ومن يتولهم منكم اي يعبدهم على المسلمين فانه منهم بين تعالى ان حكمه كحكمهم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في كتابه كلمه حق اما التعاون مع الانجليز باي نوع من انواع التعاون قل او كثر فهو الردة الجامحه والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع فيه معه تأويل ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ولا مجاملة هي والنفاق سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والددة سواء انتهى كلامه رحمه الله وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام العشر الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وقال شيخ حمود الشعيبي رحمه الله أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا انتهى كلامه رحمه الله أمة الإسلام عشائر أهل السنة الكرام قال تعالى والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أي آو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصروهم ونصروا دين الله أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقا فنحن المسلمون أحق بنصرة بعضنا البعض وخاصة إذا احتلت أرضنا وهتك عرضنا وأفسد الدين والدنيا قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير واحذروا يا عباد الله أن تبيعوا آخرتكم بدراهم معدوده عباد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيا تأتي إلينا بالحلال فكيف يا عباد الله إذا أتت من حرام وبدراهم العمالة والخيانة الوقفة الثالثة ونقول لأولئك الذين يتهمون دولة الإسلام باتهامات باطلة كاذبة لا أصل لها مدعين أننا سبب فقدان ما أسموه بالحاضنه الشعبية وأن أفعالنا الشنيعة على حد وصفهم أعطت المبرر لتلك الصحوات نقول يا قوم هل كل ردة جماعية هي حتما لخلل في القيادة والإدارة أو في المنهج والسلوك أو لعدم الحكمة وفقه الدعوة أو لسوء التصرف مع الناس وخاصة كبراءهم واعيانهم فلهؤلاء نقول رويدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ارتد كثير من العرب وسيطروا على مناطق بأكملها بل وجيشوا له قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وكان من قادة المرتدين صحابة مشهورون بل ومن الفرسان المعدودين والذين تابوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وصاروا بحمد الله شهداء مرحومين نحسبهم والله حسبهم فمن هؤلاء طليحة بن الخويلد الاسدي الأسدي ارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك ابن عبد البر وغيره وقال فيه الذهبي رحمه الله البطل الكرار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يضرب بشجاعته المثل أسلم سنة تس ثم ارتد وظلم نفسه وقد ارتد وشهد القتال معه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني أسد تميم وغطفان وبايعه عيينة بن حسن على رأس فزارة كما أن الأسود العنسي ارتد في حياته صلى الله عليه وسلم وغلب على أهل اليمن وبايعه فرسان مشهورون حتى دخل صنعاء وقتل باذان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكح امراته المرزبانة وتم له الأمر وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الهم والغم الشديدان حتى قتله رجل مبارك من أهل بيت المباركين كما روي في شأن فيروز الديلمي وفرح رسول الله بقتله وخرج على الناس يبشرهم مع شدة المرض وذلك قبل وفاته بيوم وليلة والدعى مسيلمة الكذاب أنه أشرك في الرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له بذلك وأرسل الرسل وارتدت معه اليمامة هذه هي صورة الردات الجماعية التي أصابت الصف المسلم واستمرت حين من الزمن. وإلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فقال الخطابي كما في شرح مسلم للنووي يصف حالة الإسلام فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثة انتهى كلامه رحمه الله ونقل الحافظ في الفتح عن القاضي وغيره أصناف الردة فقال كان أهل الردة ثلاثة أصناف صنف عاد إلى عبادة الأوثان وصنف تبع مسيلمة والأسود العنسي وصنف ثالث استمروا على الإسلام ولكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل من عبد الأوثان بعدما سجد للرحمن فعلى ذلك فاجعة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لتعجب أن من العرب من اتبع أنثى متنبئة وهم الذين كانوا لا يعضونها شيئا بل ويدفنونها في التراب خوف العار فهذه سجاح بنت الحارث بن سويد ادعت النبوة وجيشت الجيوش لحرب الإسلام والمسلمين حتى بلغ قوام جيشها أربعين ألفا كما في تاريخ بغداد على رأسهم أكابر بني تميم كالزبرقان بن بدر، وعمر بن الأهتم وعطارد بن حاجب فهل ردة الأمس واليوم هي بسبب الأخطاء وإن كنا نقر بأن ذو خطأ وأهل له فهل أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أم أن رؤوس وعشائر صحوات اليوم هم أسلم عقيلة وأحسن طريقة وأقوى إيمانا من رؤوس وعشائر الأمس سبحانك هذا بهتان عظيم إن من أسباب ردة الأمس واليوم أولا حمية الجاهليه. فنقل صاحب الوافي أن طليحة الاسدي لما اشتد القتال وبدأ الموت يحصد رؤوس أصحابه قال ملخصا سبب ردته قاتلوا على أحسابكم فأما دين فلا دين ثم انهزم ولجأ إلى النصارى في الشام تماما كما فعل من على رايته اليوم ثانيا المال ففي الثقات لابن حبان ان قره ابن هبيره سيد بن هامر قال لعمرو بن العاص اتركوا الزكاه فان العرب لا تدين لكم بالاتاوه فغضب لها عمرو واسمعه وابلغها ابا بكر كما في تاريخ ابن خلدون والثقات لابن حبان وقال فان انتم ابيتم الا اخذ اموالهم فاني والله ما ارى العرب ما أرى العرب مقرة بذلك لكم ولا صابرة عليه حتى تنازعكم أمركم ويطلب ما في أيديكم ولقد كتب مسيلمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي أنه قال إن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا يعتدون ثالثا الشبهات إن أثر الترويج للشبهات شديد على كثير من ضعاف النفوس فقد يصمد المرء في المعارك والحروب وأمام زبانية السجون والمعتقلات ولا يصمد إذا روجت أمامه شبهة ألبس الثوب الناصحين العارفين فعن عائشة رضي الله عنها كما في المستدرك وغيره قالت لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه اسري به الليلة إلى بيت المقرس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق وعند الطبري في التهذيب فارتد ناس كثير بعدما أسلموا روي أنه تجهز ناس من قريش إلى أبي بكر أي تجهزوا لاستغلال الحدث وذهبوا يفتنون الناس جماعات كل يلقي بشبهة حتى سمع لهم وفتن بهم كثير من البسطاء وبلغ بالمشركين الأمل أن طمعوا في ردة كبار الصحابة الراسخين. إن إعلام اليوم بفضائياته وصحفه وأبواقه من العملاء والكتاب والشعراء يمارسون أشنع حملة تشويه يتعرض لها الإسلام منذ بعثته صلى الله عليه وسلم مركزين حرابهم وسهامهم إلى ما يسمى بسلفية الجهادية العالمية مؤكدين على عقل دارها ومركز قوتها وأخطرها عليهم وعلى دولة بني صهيون ألا وهي دولة الإسلام في بلاد الرافدين رافعين لواء بلعم بن باعور لما ارتد قائلا ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسامكر لكم وأحتال قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أمة الإسلام أمة العزة والكرامة إن جنود دولة الإسلام ينازلون اليوم عدوا قوامهم مليون جندي وحسب تصريحاتهم الرسمية أكثر من نصفه يخوض حربا مباشرة مع دولة الإسلام فعده المحتل الأمريكي بالعراق تزيد على ثلاثمائة ألف جندي، وهو ما صرح به مرارا وتكرارا، آخرها ما أكده الصحفي اليهودي سيمور هيرش في برنامج لفضائية الجزيرة، فالجيش الأمريكي تعداده الرسمي أكثر من مئة وستين ألف، وشركات خصخصه الحرب. نحو 180 الف جندي عدا الاف الكوريين والبولنديين والاستراليين وغيرهم وعده الجيوش الصفويه هي 300 الف شرطي و280 الف حرس وطني اضف الى القائمه اكثر من 70 الف عميل من الصحوات وعدة آلاف من خونة المقاومة المسمات الشريفة، امه الإسلام، إننا اليوم نخوض معركة من أشرس وأطول معارك الإسلام، كثرت فيها التضحيات وتمايزت فيها الصفوف، وأثبت فيها ابناؤك أنهم بحق جنود الله وفرسان الإسلام، ونبشرك اليوم. بحالة دولة الإسلام في العراق فهي والحمد لله من حسن إلى أحسن بخلاف ما يحاول أعداء الله إظهاره للعالم والتأثير به على المجاهدين من أن المناطق بدأت تسقط في أيدي المرتدين من العملاء الخائنين والمنتكسين المنهزمين وأستطيع أن أقول إن ردة بعض شيوخ العشائر ومن والهم تكاد تنحصر في بعض عشائر الدليل وطائفة من الجبور أقول بعض وإلا فمن قتل الرشاوي إنه أحد أبناء عمومته تقرب بدمه إلى الله وولاء لدين الله وبراءة من الطاغوت ويكفي جبور فخرا أن منهم محارب الجبوري أحد مؤسسي دولة الإسلام فدولة الإسلام لها اليد الطولى، ففي كركوك وقف أسود الدولة مع عشائرها الشرفاء في وجه إجرام البشمرق العلماني الطامع في العرب الموحدين الأصلاء فاربكوا مشروعه وردوا كيده في نحره وصارت لدولة الإسلام الكلمة بعد تواجدنا الضعيف قبل إعلان الدولة وأما عن ولاية صلاح الدين فقد أثبت أبناؤها بحق أنهم بالفعل بقية فوارس المعتصم في سامراء وأصابتهم عزة صلاح الدين في تكريت وبيجي والإسحاق ويثرب والظلوعية أما عن ديال العز فبارك الله فيها وفي جنودها وفي عشائرها فالكلمة لله ولدينه في عموم الولايه ولم يأخذ المحتل إلا جيبين صغيرين في مدينة بعقوبة وبعمالة حماس العراق والحزب الإسلامي وعن أسود الشمال في نينوى وتلعفر والجزيرة فحدث ولا حرج فهم بحق ورثه دولة نور الدين الشهيد وإني أظن أنهم سيعيدون الكره من جديد فعلى أيديهم بحول الله تفك أغلال القدس من الحديد والعدو يعترف أن لدولة الإسلام الحكمه في ربوع الولايه ولا ريب وأما عن درة العراق مركز العلماء وموطن الشرفاء بغداد، فأسودها أشهد الله أنهم أرسخوا من الجبال وأشد من الحديد بأسا وها هي عملياتهم ترهق العدو وتربك مخططاته حتى لجأ إلى ثلة من العملاء وضخمهم اعلاميا ليظهر أن لهم السلطة والسيطرة والأنبار بحمد الله توقفت ردة رؤوس العشائر فيها بعدما رأوا كذب المحتل ودياثه العملاء وانحصرت الخيانة في الرماد وما حولها والعمل فيها مستمر على الرغم من التكتيم الإعلامي وأما عن عشائر مدن المنطقة الغربية فأكرم بهم وأنعم وحي الله أسودهم الشرفاء وفي ولاية الجنوب رأس سهمنا في نحور الروافض فهم بحق الصخرة الكؤود التي حطمت أحلام الروافض أن يحيلوا حزام بغداد من سني خالص إلى رافضي خبيث بل تقدموا وأخذوا أرضهم وديارهم فطهروا الأرض من السهم، فبارك الله فيهم وفي رجالهم وعليه نعلن عن تشكيل فيلق الصديق لقتال كل مرتد وزنديق وذلك بعد الأعمال المبشرة والكبيرة التي قامت بها سراياه في فترته التجربية أبان غزوة شهيد الأمة وفق الله بقطف رؤوس الردة خلال فترة وجيزة بدءا بأبي رغال الريشاوي ومرورا بالعميل الجبوري فالكذاب التميمي والهالك الشمري وانتهاءا بأبي بلال عنصر حماس الفعال وذلك في الانبار وصلاح الدين والموصل والفلوجه فلعنه الله على الجميع فيا كتائب الصديق قفوا لدين الله وقفة الصديق يقول ابن كثير رحمه الله وقام بالأمر بعده أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر رضي الله عنه وقد مال الدين وكاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم ورد أهل الردة إلى الإسلام انتهى واعلموا أن الله عرفنا كيفية الجهاد فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة قال القرطبي رحمه الله سبحانه عرفهم كيفية الجهاد وأن الابتداء بالأقرب فالأقرب ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب فيا جنود الله وأنصار الشريعة اجتثوا هذه الجرثومة الخبيثة وطهروا الأرض منها فإن العزيز الجبار قال وليجدوا فيكم غلظة أي شدة وقوة وحمية فقطعوا أوصالهم ودمروا بيوتهم وأحرقوا متاعهم واستهدفوا تجارتهم وسائر أموالهم وإياكم ولينا الجانب معهم فتخالفوا أمر ربكم وتضيعوا بما اخوانكم فهذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس لما وجد انكشافا وتراجعا من المسلمين في حروب الردة لبس ثوبين أبيضين وتكفن بهما ثم قال اللهم إني أبرع إليك مما جاء به هؤلاء المشركون واعتذر إليك مما صنع هؤلاء ثم قال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عودتم أقرانكم قال الحافظ في الفتح وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته وفيه التداعي الى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر فتجلدوا يا جنود الله في قتالهم وتأسوا بالصحابي الجليل حينما تكفن لهم ارموا بأنفسكم في نحورهم كما فعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن مالك في حديقة الموت واعلموا أن قوام هذا الدين بالإيمان والهجرة والجهاد ولم تكن البيعة والهجرة والجهاد لتتم لولا براءة المسلمين من ولائهم القبلي والعشائري لجانب الولاء الشرعي فكانت البيعة على الدم الدم والهدم الهدم هذا وكان العرب حينها يسيطر عليهم عادات واعراف عشائرية لم تكن حائلا أن يقول الفاروق في شأن أسرى بدر أرى أن تمكننا منهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نصيبا لعمر فاضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هواده للمشركين انتهى واعلموا أن في تكثيف عملكم على هؤلاء المجرمين ووضعهم على سلم أولوياتكم فوائد منها أولا الحفاظ على ما فتح الله علينا من المناطق وعدم التفريط في جهود ودماء اخوانكم فقد صاروا يهللون بعد كل بقعة يظنون أنهم أخذوها من سيطرة الدولة وكانوا يزعمون سنين اننا لا نسيطر على شيء ثانيا الحيلولة دون التعصب للعشرة والتي تزينها المكاسب المادية طمعا في دنيا زائفة أو وجاهة كاذبة فقد قال حاديهم الأول كذاب بني حنيفة خير من صادق مضر ثالثا حماية أهل السنة من خبث الصحوات وفجورهم فقد نشروا الرذيلة وهتكوا العرض وسرقوا المال وفوق ذلك أكره الناس على القتال معهم والدخول في ردتهم رابعا قطع دابر الخوانة والمتزقة الذين أمنوا من احتل الأرض واغتصب العرض والعودة بالجهاد إلى مساره الطبيعي في القضاء على راس الأفعاء من المحتل الأمريكي والوافد المجوسي خامسا توحيد الصف السني جميعا بعدما تجاذبته الأهواء وفرقه الخونه والعملاء وإعادة الوجاهه والاعتبار إلى العلماء وشيوخ العشائر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكافرين من أهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وان يدخل فيه من أراد الخروج عنه وعليه نعلن عن غزوة تنتهي في العشرين من شهر محرم باسم حاد الشهداء أبي عمر الكردي الذي ابتلي وصبر فحكم عليه بالإعدام في عهد البعث البائد ثم أعدمه العملاء والمرتدون في حكومة الروافض وبتوقيع من عدو الله طارق الهاشمي وهذه الغزوة قوامها المتفجرات وعمارها العبوات والمفخخات وهدفها العملاء من أهل الردة والصحوات من حملة الأوشحة الفسفورية والملابس المميزة وكل من يقاتل في صف المحتل أقول يقينا لا ظنا ومهما كان في سابق عهده وإني في هذه الغزوة أستنفر كل مجاهد في بلاد الرافدين يرجو الله والدار الآخرة وأخص منهم جنود راية لا إله إلا الله جنود دولة الإسلام فعلى كل جندي أن يفجر على الأقل ثلاث عبوات قبل انتهاء مدة الغزوة بدءا من الرمانة اليدوية ومرورا بالشراك الخداعية الليلية منها والنهارية وانتهاءا بذروة العمل واعزه واغلاه العمليات الاستشهادية فمن كان قد حدث نفسه أو عزم على تنفيذ عمل استشهادي فليحرص على أن تكون غزوته في أيامنا هذه ومن لا يزال مترددا ويحتاج إلى استنفار ما يظن أنهم أولو الأمر وأمراء الجهاد فها نحن نحثه ونستنفره ونعينه على أمره فبادر يا ولي الله إلى العملية الاستشهادية فهي والله في أعدائنا أشد نكايه وأنجع تاثيرا بها تخلعون قلوبهم ويزداد رعاشهم وتقطعون اطماعهم وانسالهم فانهم وكما قالوا لا يستطيعون ان يمنعوا رجلا يريد ان يموت في سبيل الله فلا تغني معها اجهزتهم ولا سيطراتهم ولا قوة انتشارهم ومن ما زال عن هذا غير متهلل ولم تطب نفسه بعد ويحتاج إلى مزيد همه فلا أقل من اقتحام الصعاب والتسلل إلى العدو بين الأزقة وفي الشعاب لتحيلوا قلوبهم وديارهم نارا ودمارا او انتظار الياتهم بالحرارية والرمانات افما اثلج صدوركم وصدر كل موحد منظر الابطال وهم يزرعون عبواتهم تحت اليات العدو وفي وضح النهار ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء ومن لا يتمكن من العبوه والمفخخه بحال فلا اقل من ان يقتل ثلاثه مرتدين مقابل كل عبوه وذلك خلال مده الغزوه وباي وسيله يراها مناسبه ويفتح الله بها عليه واعلموا يا جنود الله وحملت راية التوحيد أن هذه هي آخر أوراق المحتل واذنابه به على ثقة بالله ويقين أنها ورقة خاسرة مهزومة لم يجني أصحابها إلا الحسرة والخزي والعار في الدنيا ثم جهنم وبئس القرار في الآخرة وأملوا واستبشروا فانا مستبشرون إن المعز الفتاح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 والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي البغدادي. خلاص، شاء الله.